وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهي قار وهي تفور تكاد تميز من الغيض كلما ألقى فيها فود سألهم سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟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 فاعترفوا بذنبهم فسحقوا لأصحاب السعيير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم نعفِرَ لهم نعفِرَةُ وأجرٌ كبيرٌ وأسر قَالَ لَكُمْ أُجْهَرُ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشوا في ملاك بها، فمشوا في ملاك بها، وكلوا من رزقه وإلينا نشر، أأمن ثم في السماء أي يخصف لكم الأرض؟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 أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدأ أم من يمشي اهدأ أم يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده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 ما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أرحمنا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَنَ بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَامٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَعَ مَالٍ غَرَرٌ فَمَن يَأْتِكُم بِمَا إِن مع تحيات الفجر للإعلام الإسلامي إسلامي إسلامي